أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وص فال فات صفا فزاجرات زجرا فالتانيات ذكرى إن لهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب للمشارق ان زيننا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسنعون الى الملأ الاعلى ويقذفون في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 خَيْرٌ <تسخرون> وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من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 قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ وَلَكِن كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَٰيِقُونَ فَأَغْوَيْنَا انفعلوا به مجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اننا لاتنكم الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين in لا سرر متق وهم قاصرات الطرف عين كنهن بيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءل إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَجِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ فَاقْضَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ 126. أفما نحن بميتين 127. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 128. إن هذا لهو الفوز العظيم 129. لمثل هذا فليعمل العاملون 120. أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم 121. اننا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كنه رؤوس الشياطين فانهم لا يكيدون منها فمالئون منها البطن وَبَنٍ مِنْ حَمِيم ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيم إِنَّهُمْ أَلْفَؤَا 122. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 123. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 124. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 125. إلا عباد الله المخلصين 126. ولقد نادانا نورا 122. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 123. وجعلنا ذريته هم الباقين 124. وتركنا عليه في الآخرين 125. سلام على نوح في العالمين 126. إنا كذلك وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةٌ أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَنَظَنُّوا أَنّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي صَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ تَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزَفُّونْ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنْ هُوَ لَهُ بُنْيَانًا فَالْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرْسَلَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَنِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ يَا بُنَيَّ إِنِّي 119. فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 110. فلما أسلما وتله للجبين 111. وناديناه أيضا 111. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 112. إن هذا لهو البلاء المبين 113. وفبيناه بذبح عظيم 114. وتركنا عليه في الآخرين 115. سلام على إبراهيم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 سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينِ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا 119. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 110. وبالليل أفلا تعقنون 111. وإن يونس لمن المرسلين 112. إذ أبق إلى الفلك المشحون 113. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبزحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من قطين وارسلناه الى 100000 او يزيد فامنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهم الربك البنات ولهن لبنون ام خلقنا الملائكه تاناء وهم شاهدون الا ان 113. وإنهم من إفكهم ليقولون 114. ولد الله وإنهم لكاذبون 115. أصطفى البنات على البنين 116. ما لكم كيف تحكمون 117. أفلا تذكرون 118. أم لكم سلقان مبين ادُ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ سِتْرًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ صم فان انكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صالح الجحيم وما منا الا له مقام معلوم واننا نحن الصالحين فُونَ وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكننا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون